الوحدة الثانية الأسرة الدرس التاسع التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول أين المعطف؟ هذا هو المعطف المثال الثاني أين الغرفة؟ هذه هي الغرفة التدريب أين الابن؟ هذا هو الابن أين المصلة؟ هذا هو المصلى أين المسجد؟ هذا هو المسجد أين الحمام؟ هذا هو الحمام أين الصورة؟ هذه هي الصورة أين الشجرة؟ هذه هي الشجرة أين النبارة؟ هذه هي النطارة أين الابنة هذه هي الابنة التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن المثال الثاني أين سعيدته؟ سعيدة في الغرفة تقرأ القرآن التدريب أين صالح؟ صالح في المسجد يصلي أين صالحة؟ صالحة في المصلى تصلي أين شريف؟ شريف في الحمام يتوضأ أين شريفة؟ شريفة في البيت تتوضى التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال من هذا؟ هذا والدي عدنان هو مهندس التدريب من هذا؟ هذا عمي عمر هو مدرس من هذا؟ هذا جد سالم هو طبيب من هذا؟ هذا أخي صالح هو طالب من هذا؟ هذا صديق علي هو معلم التدريب الرابع حول كما في المثال المثال هذا والدي عدنان هذا والده عدنان التدريب هذه والدتي خديجه هذه والدته خديجه هذا ابني بدر هذا ابنه بدر هذه أختي سلما هذه أخته سلما هذه عمتي عائشة هذه عمته عائشة هذا عم عثمان هذا عمه عثمان هذا صديقي أحمد هذا صديقه أحمد